وَصَدِقَ لِمَا ب بينن يَدَ مِنَ التْورَاتِ وَأُحِلَّ لكم بَعْضَ ال الذي حُرّمَا عَلَيكُمْ وَوجِتكُم بآيَةٍم مِربَبِّكُم فَاتَّقُ الله وَأَطعُون